والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الشيخ خالد المشيقة حفظه الله المطلب الخامس الرقى الرقى جمع رقية وهي الكلمات التي تقرأ لدفع البلاء أو رفعه لحديث انس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة رواه مسلم ومنها ما ورد فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت متفق عليه والإجماع قائم على جواز الرقى حكاه النووي في شرح مسلم وحكى ابن عبد البر, عبد البر الإجماع على جواز الرقى في العين والحمة في كتابه التمهيد والقول الراجح والعلم عند الله هو القول باستحبابها لفعل جبريل في حديث عائشة رضي الله عنها ولفعله هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها وكان يرقى أصحابه وأهله ويعلمهم كيف يرقون عليك وكان يرقي أصحابه وأهله ويعلمهم كيف يرقون وقد بلغ المعنى حد التواتر المعنوي وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قال ولا يسترقون فقيل إن المراد طلب الرقية وقيل المراد ما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرقية مؤثرة بذاتها وقيل المراد لا يسترقون غفلة عن الدنيا والأسباب المعدة لدفع العوارض نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عمينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتابي العقيدة المختصرة في العقيدة للشيخ الدكتور خالد بن عالد المشيقح حفظ الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المطلب الخامس وهو الرقى الرقى قال جمع رقية وهي الكلمة تقرا تقرأ لدفع البلاء أو رفعه يعني إما دفعه أو رفعه تخفيف هذا البلاء لحديث انس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنمله قرصه النملة يعني النملة مثلها يعني من الحشرات ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل ورقى نفسه صلى الله عليه وسلم ورقى اصحابه فالرقيه مباحه الرقيه مباحه وقيل انها مستحبه كما اختاره المؤلف حضره تعالى انها مستحبه يعني ان ترقي الناس او ترقي نفسك اما ان تطلب الرقيه فلا غير مستحب ان تطلب الرقيه من احد غير مستحب ولكن ان ترقي نفسك نعم أن ترقي غيرك أنت تتفضل عليه بذلك نعم يرقيك أحد اذا ما في باس لكن انت تقول لاحد تعال اقرأ علي تعال رقني هذه الذي كرهها اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعين الفا قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون قال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقيه من احد السين والتاء للطلب لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية انت تجي تقرأ عليه بدون طلب ما في بس لكنه يقول تعال اقرا علي مباح جائز لكنه الأفضل عدم فعله ادعو الله أنت مباشرة بدون ما تطلب من أحد أن يرقيك أنت ترقي نفسك تسأل الله جل وعلا مباشرة نعم قال حفظه الله شروط الرقية الشرعية ذكر العلماء رحمهم الله عدة شروط لجواز الرقية الأول خلوها من الشرك الثاني أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها الثالث أن تكون مفهومة المعنى لأن ما لا يفهم مظنة للكفر والشرك طيب ذكر شروط الرقية الشرعية يعني شروط الرقية حتى تكون يعني آه مقبولة آه غير واقع في الإثم إذا فعلها قال أولا أن تخلو من الشرك وسياتي ذكر الرقى الشركية ان شاء الله تعالى بس أول شيء قال أن تخلو من الشرك دعاء غير الله تبارك وتعالى مثلا طيب قال أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها يعني هي مجرد رقيه وان الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وهذه أسباب والأسباب هذه قد تنفع وقد لا تنفع لكن في النهاية الذي يرفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى ان تكون مفهومه المعنى يعني لا يجيك احد يرقيك ويقول كلام انت ما تفهمه كلام انت ما تسمعه شيء وكلام انت ما تفهمه شيء ثاني كونك ما تسمعه قاعد يقرا مثلا قرآن بصوت منخفض ما في مانع لكن لما يجيب كلمات انت ما تعرفها قاعد يقول شنو هل قاعد تقول قال له هذا شيء أنت ما تفهمه الكلمات تخاف ما يجوز ان غالبا هؤلاء يدعون الجن ويشركون بالله ويدعون غيره سبحانه وتعالى لذلك لابد أن تكون اللغة مفهومة واضحة التي يدعو بها أو يقرأ بها نعم. قال حفظه الله الرابع أن تكون الرقية بعد الوجع ونزول الداء فأما قبله فلا تجوز مفهوم الرقية هي بعد أن يقع البلاء لكن ما في بس يرقيه قبل أن يقع الظهرنا لا مانع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين. بقوله أعيدكم من كلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل علامة حتى نزلت سورة المعوذتان فكان يعوذهما بهما فما في منع من الرقية قبل نزول, البل من نزول البلاء ما في منع إن شاء تعالى نعم الخامس لا تكون الرقية من عراف أو كاهن لأن طلب الرقية من هذين فيه فتح باب لإثيان الناس إليهما والطمع يعني حتى لو كان هذا الذي يرقي يعني يقول كلاما مفهوما ويقرا آيات من القرآن وك... لكن هو معروف أنه ساحر دجال مشعوذ كاهن عراف فهذا لا يذهب له حتى لا يغري الناس به ب... ب... غدا الناس عندما يرونك تذهب إلى هذا يقول فلان ما شاء الله متدين طالب علم كذا يذهب إلى العراف الفلاني فلا تفتح على الناس باب شر فلا يجوز اتيان هؤلاء حتى لا يغترهم أنفسهم ولا يغتر الناس بهم وقد يدخلون عليك شيئا من الشرك لأنهم لا يصبرون عن هذا الأمر نعم. السادس ألا تكون الرقية بهيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة, حالة كونه جنوبا أو في مقبرة أو حمام أو حالة نظره في النجوم وعلل هذا بأن فيه مشابهة لحال السحرة والمشعوذين مثل بعضهم يقول لا أقرأ عليك حتى تكون جنبا أو أقرأ عليك في الحمام أو مثلا يلمس المرأة يضع يده على مفاتنها أو غير ذلك أو حتى على غير مفاتنها يعني الأصول لا يعني لا لا, لا يكون في الرقي شيء محرم أو يكشف عن شعرها أو ما شابه ذلك وعن جسدها بحجة أنه يرقيها أو يخلو بها سكروا الباب هو إياها الحال يقول أنا أرقيها ما بأحد عندي كل هذا لا يجوز يجب أن لا يقع في شيء محرم أثناء الرقية وبعض الناس يعني يذهب بأخته أو زوجته أو ابنته إلى أحد يرقيها أو كذا فيقول اطلع خلني الحال وياها غلط غلط لا تخل لا يقول لا لا ما أطلع تب ترقيها ترقيها جدا أبدا لأن هي تكون ضعيفة في حاله وإذا كان هو ما يخاف الله قد يعني يعتدي عليها والعياذ بالله وحدثني أحدهم أحد إخوة عن أحد هؤلاء المشعوذين هو المشعوذ يحدثهم والعياذ بالله يقول أنا أقرأ عليها لوحدها يقول وأضع يدي على فرجها اعوذ بالله لأنها ضعيفة في مثل هذا الوقت هذا وقد تستحي وقد تخاف وقد كذا المهم فهذا يعني يلمس مفاتنها أو شيء أو يقبلها أو غير ذلك هذا لا يجوز لا تترك وحدها معه لا تترك وحدها معه لا بد يكون هناك أحد يعني سواء كان رجل أو امراه المهم ما يخلو بها المهم أن لا يخلو بها نعم السابع أن الرقيه إنما هي سبب من الأسباب المشروعة يعني أن يعتقد أنها مجرد سبب وهذا شبيه بالثاني وهو أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها إنها مجرد سبب وشبيه به تغريبا قال حفظه الله الرقى الشركية وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقيه فان اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر وإن اعتمد عليها اعتمادا كليا حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله أو تضمنت صرف شيء من العبادة لغير الله الدعاء والاستعادة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة يعني الناس مع الرقى على ثلاثة أحوال الناس مع الرقى على ثلاثة أحوال إما أن يعتقد أن هذه الرقى هي التي تشفيه هذا الشرك أكبر هذا الشرك الأكبر أن يعتقد بها ويعتمد عليها اعتماداً كلياً هذا الشرك أكبر أن يعتقد أنها سبب لكنه يتعلق قلبه بها وينسى الله جل وعلا فهذا شرك أصغر الثالث أن يعتقد أنها سبب وأن الشافي هو الله وأن كل شيء بيد الله وأن هذا مجرد من باب بذل الأسباب وهذا هو التوحيد مثل التوكل بالضبط الآن إنسان مثلا يبحث عن واسطة يبحث عن شخص مثلا لعمل أو شيء المهم فيذهب الى هذا الشخص ويتعلق قلبه به وان هذا اللي بوظفه وهذا اللي بيعطيه وهذا اللي بيساعده وينسى الله تماما هذا شرك اكبر اذا اعتقد ان هذا بيده الامر هو الذي يرزق هو الذي يعطي هو الذي كذا هو الذي وظفه هو الذي كذا هو الذي يرزقه فهذا شرك اكبر اذا اعتقد انه سبب لكن نسا ان يعتمد على الله صار قلبه متعلقا به وهو لما تسال له لكن كل شيء يقول نعم كل شيء يدر الله لكن قلبه معلق به هذا شرك اصغر الثالث أن يقول هو سبب وهذا من باب كل وكل شيء بأمر الله وكل شيء ويتذكر هذا الأمر فهذا هو التوحيد ما في بأس كذلك الرقى نفس الشيء إذا اعتقد أن هي بذاتها تنفع وتضر وترفع وتخفض هذا شرك أكبر إذا اعتقد انها سبب لكن نسي الله هذا شرك اصغر إذا تذكر الله واعتمد عليه سبحانه وتعالى اعتمادا كليا وقال هذه ببذل أساب مثل شرب الدوة وكذا فهذا هو التوحيد ولا شيء فيه نعم والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية ما رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا ما لم يكن فيه شرك ومن الروقى المحرم أن تكون الرقية فيها طلاسم أو ألفاظ غير مفهومة فالغالب أنها رقى شركية وبالأخص إذا كانت من شخص غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى أو كانت مع كافر كتابي أو غيره ومن الشرك الأصغر في هذا الباب الروقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك نعم بعضهم ينادي الجن يناديهم في الرقية وذاك تسمع اسماء غريبه يعني هذه أسماء الجن يناديها لتساعده وهذا دعاء غير الله تبارك وتعالى والرقى تجوز يجوز أن ترقى ان ترقي, أن ترقى المسلم ويجوز ان ترقي الكافر لو جاك انسان كافر مريض يجوز أن ترقيه تقرا عليه آيات من القران الكريم او كذا او تدعو له ان يشفي الله لا باس بذلك يعني ليست شرطه أن يكون المرقي مسلما لا ممكن ترقي كافرا ما يضر إن شاء الله تعالى نعم قال حبيث الله, الله المطلب السادس التمائم, التمائم جمع تميمة والتميمة شيء يعلق يستدفع به البلاء وخاصة العين وتكون من خيط أو حلقة أو غيرها وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام ومن النصوص الواردة ما رواه أحمد بإسناد حسن أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك حكم التمائم القرآنية ونحوها كأن تكتب آيات من القرآن أو الأدعية المباحة وتعلق على المريض القول الأول المنع مطلقا أي أنه لا يجوز تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو أسماء, أو أسماء الله وذكره أو الأدعية أو من غيرها وعلى أي حال وأدلتهم هي عموم الأدلة الواردة في النهي عن التمائم وتسميتها شركا ولم يرد لها مخصص القول الثاني الإباحة مطلقا وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وذكره الباجي عن مالك القول الثالث الإباحة بشرط أن يكون بعد نزول البلاء والوجع وينسب هذا القول لعائشة رضي الله عنها حيث قالت ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء وعزاه ابن عبد البر لمالك وهو قول إسحاق ابن راهوية وقول للإمام أحمد وأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس به لأنه علاج وقد اختار هذا القول ابن عبد البر وهذا أقرب الأقوال بالشروط السابقة للرقاء نعم التمائم هي ما نسويها في الكويت عندنا يسمونها الجامعة أو اليامعة وهي آيات من القرآن الكريم تعلق على جسد الإنسان لإما للمنع من وقوع البلاء يعني كاحترازي شيء احترازي أو بعد وقوعي الباب سمى تمائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمه فلا أتم الله له من تعلق تميمه فلا أتم الله له وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك غالب هذه التمائم وقد رأينا كثيرا منها من هذه التي تعلق عندما تفتحها تجد فيها طلاسم وكلمات غريبة وأحرف وأرقام كلها طلاسم يعني وهذا شرك ولذلك تمنع لكن إذا تيقننا أنها آيات من القرآن الكريم تيقننا أنها آيات من القرآن الكريم رجل صالح مثلا كتبها وهي آيات أو أرانا إياها أنها آيات ثم لفها على كتف أو على زنده أو على ذراعه أو كذا لطفل أو غيره ليرقيه بها أو يحرزه بها أو غير ذلك فهذا اختلف فيها العلم فإذا إذا كانت التمائم هذه من أشياء غير معروفة طلاسم وكذا لا تجوز قولا واحدا أما إذا كانت مجهولة أيضا لا تجوز من باب الاحتياط أما إذا تيقدنا أنها يعني من القرآن أو أذكار وأدعية معروفة وكذا ما فيها طلاسم ما فيها دعاء الجن ما فيها كذا فهذه فيها أهل العلم هناك من, منع وهناك من أجاز. هناك من منع وهناك من أجاز خاصة بالنسبة للأطفال والذي منع قال هي تدخل في عموم التمائم إن التمائم واتولة الشرك وبعضهم قال إنها يعني حتى لو كانت للأطفال فالاطفال لا يتورعون عن إصابة هذه بنجاسة أو غيرها وقد يدخلن فيها إلى المرحاض حمام أو غيره ما في احترام للقرآن الكريم وقد يناموا عليها وهذا كله فيه إهانة للقرآن الكريم فقالوا لا يجوز أن يفعل هذا الأمر ومن قال إنها تجوز يقول يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلق القرآن يقول على الاطفال لحفظه يعني يقرؤونه فيحفظونه يكون معلقا عليهم فأجازوا ذلك من هذا الباب ومن منع من ذلك قال لإهانة القرآن الكريم على يد هؤلاء الذين يرقون فعلى كل حال تركها هو الأصل تركها هو الأصل لكن لا يشدد فيها خاصة إذا كانت يقينا من القرآن الكريم كما يشدد في موضوع الرقى الشركية أو التمائم المجهولة الله أعلم نعم قال حبيبه الله اتخاذ الخيوط والحلق وغيرها له أحوال الحال الأولى أن يظن أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده لكن جعلها سببا في دفع الضر فشرك أصغر لاعتماده على الأسباب ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا الحال الثانية أن يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة فتكون من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الموصقات لعلاج آلام معينة فهذه جائز اتخاذها الحال الثالثة أن لا يثبت نفعها وسببيتها بالتجربة الظاهرة المباشرة ويتخذها لأجل رفع ضر أو دفعه فهذه محرمة بل شرك أصغر والدليل على ذلك ما يلي ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك الحال الرابع أن يتخذ خيطا أو حلقة أو غيرها زينة لا لأجل دفع ضر أو رفعه فهذه نوعان أن يكون هذا الشيء المتخذ خاصا بالتمائم فمن ثم لا يجوز اتخاذه زينة لأنه من التشبه بمن يتخذها تميمة والتشبه بهم محرم أن يكون غير خاص بالتمائم فهذا جائز وليس محرما الخيوط والحلق وغيرها التي يتخذها الناس الآن تشوفون بعضهم يحط خيط بعضهم يحط هذه النحاس قطعة نحاس على يده وأشياء أخرى يعني يستخدمها الناس للعلاج أو غيره يقول هذه لها حالة الحالة الأولى مثل ما ذكرنا فرق أن يظن أنها هي تنفع وتضر بنفسها هذا شرك أكبر الحالة الثانية أن يظن أنها سبب وهي ليست سببا وهذا شرك أصغر الثالث أن الحالة الثانية عفواً ان يثبت نفعها أن يثبت نفعها يعني مثلا هذه مثلا أنا اذكر جلست في مجلس فيها اطباء فذكرنا هذه حلقه النحاس هذه التي توضع على اليد يعني هل تجوز او لا تجوز طرح هذا الموضوع فقلت لهم انا اسال الاطباء يعني هل هذه فعلا تنفع تضر يعني كدراسه علميه فيها شيء فأذكر قام أحد الاطباء قال نعم طبيا تنفع لأنها أول شيء غير مغلقة مفتوحة في جانب فقال تنظم كهرباء الجسم تنظم الكهرباء في الجسم وأينه دكتور طبيب آخر قال نعم هي تنظم الكهرباء في الجسم ولذلك دربت وظهر نفعها فرد عليهم طبيب آخر أو عليهما. طيب الآخر قال غير صحيح هذا الكلام وهذا مجرد شيء نفسي. هو بحث علمي يقول هذا الكلام. أتقولون جربت جربت يعني الناس كلها هذا. وفي ناس تخطي الخيط تقول والله فعلا من حطيت الخيط راح الألم وراح كل شيء وهذا. بس الخيط شو مسوي؟ ما سوي شيء. كلها أشياء نفسية. فقال لهم أعطوني بحث علمي يعني في أي جامعة علمية زين قال هذا الكلام. ان هذه الحديدة يعني فيها شيء نفس فقالوا لا ما عندنا شيء يعني علمي ثابت لكن في أبحاث لكن كحقيقة علمية معتمدة من جامعات معروفة في أبحاث وهذا لا يوجد وسكتها فأنا أمير لقوله يعني، أن يقول ما في شيء علمي يثبت أن هذه فعلا تنظم كهرباء الجسم أو كذا لكن في شيء نفسي نعم في شيء نفسي ويقع في ناس يحطونها ويقولك ارتحت وهذا يعني امر نفسي هذا ما ينضبط حتى اني اذكر أن أحدهم يقول ان امه كانت تاخذ حبوب للقلب ومو راضي تتركها والطبيب قال لازم تتركها وحاول فيها حاول فيها تقول لا, لا هذه زينه وهذه كذا وما راح اتركها ابدا مرتاحه عليها فاشتكى عند طبيب اخر يعني صديق له او شيء قال كذا كذا كذا قال في حل قال فيه في قال في فيتامينات نفس شكل هذه الحبة تشبه لها جدا شيل الحبوبة وحط لها الفيتامينات الفيتامينات ما تضر تنفع ما تضر ولا تقول لها اني قيرتها لان هي مفضاة قبل فلا تقول لها اني غيرتها وجرب يقول فعلا في ليلة غابه فيها القمر الوالدة موجوده شلت حبوبها هذه وحطيت لها الفيتامينات واستمرت ها شون ما الحبوب قاد قلت لك أنا الحبوب هذه مهمة جدا وهي اللي كذا قلت الحمد <تصفيق> لله فبين أنه شيء نفسي شيء نفسي يقول غيرت الحبوب تماما وما زالت مرتاحة يقول فشيء نفسي فالمهم يعني هذا الأمر لا ينضبط فأي شيء كقاعدة في هذه المسألة خيط حديدة مدري إيش كذا أرجع له علميا إن ثبت علميا من طريق أطباء وغيرهم من الباحثين وكذا وقالوا علميا أن هذا ينفع فلا بأس به يكون نوع من العلاج وإن لم يثبت علميا فالأصل أن هذه كل أشياء إيش نفسية. حتى لو قالك واحد بالتجربة زين تجربة أن هذه مو مثل الأدوية تجربة مجربة أدوية تشرب وتأكل هذه أشياء يعني ما فيها شيء ظاهر الحبوب والأدوية شيء ظاهر أشياء تأكله وخلط المعدة هذا هذا شيء غير ظاهر خيط شنو يعني حتى يقال بالتجربة أو حلقة أو ما شابه ذلك فالمرجع في هذا هو العلم العصري الذي يؤكد مثل هذه الأمور إذا قوله لا يثبت نفعها الأول الثاني أن يثبت نفعها بسبب التجربة الظاهرة فتكون الاسباب الحقيقية الثالث، ان لا يثبت نفعها بالتجربة الظاهرة فهذه ممنوعة الرابع أن اتخذ خيط او حلقه او غيرها زينه لا لاجل دفع ضر وانما ليش حاط الخيط قالوا اعجبني ليش حاط السلسله عجبتني فهذه قال ان يكون هذا الشيء خاصا بالتمائم فلا يجوز ان يكون غير خاص بالتمائم فهذا جائز بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكفار وغيرهم اما مجرد زينه خاصه بالنسبه للنساء فهذا لا باس به اما اذا كان فيه شيء من التشبه بالكفار وغيرهم فالأصل في هذا أنه يمنع نعم قال حفظه الله المطلب السابع الطيرة الاسم الطيرة والمصدر التطير ومعناه التشاؤم الذي هو ضد اليمن والصلاح التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم فالتشاؤم بمرئي كأن يرى ذاعاهة فيحجم عن العمل والتشاؤم بمسموع كأن يسمع كلمة قبيحة فيحجم عن العمل والتشاؤم بمعلوم كالتشاؤم بزمان أو مكان فالطيرة ما أمضى أو رد والأدلة الناهية عن التطير والنافية لسببيته كثيرة منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولهما أيضا عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمه الصالحة يسمعها أحدكم والطيرة قسمان شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع أو يضر من دون الله استقلالا الثاني شرك أصغر إذا اعتقد أن هذا سبب ينفع أو يضر دون أن يكون مستقلا بنفسه تنبيه جاء في الأحاديث ذم التطير ومدح الفأل والفرق بينهما من وجهين الأول الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشارة الثاني أن الفأل ليس سببا اتخذ فلم يكن سبب سبب الإنضاء أو الرد إنما هو منشط ومقوي بخلاف الطيرة فهي من جملة الأسباب المزعومة فبسببها يكون الإنضاء والرد نعم الطيره من التطير وهو التشاؤم الطيره من التطير وهو التشاؤم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيره قال ان الرقى والتمائم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيره وقال انها لا تاتي بخير. نهى عن الطيره صلى الله عليه وسلم وكذلك قال لا طيره في الاسلام وقال صلى الله عليه وسلم سبعون الف من امتي يدخلون الجنه بلا حساب ولا عقاب قال لهم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون والتطير هو التشاؤم والتطير هو التشاؤم وقد يتشاؤم الانسان احيانا بشخص عندما يراه وهذا حدثني احدهم يقول دخلت الى محل فاول ما دخلت عليه هو صاحبنا هذا كان اعور يقول هو ما دخل اعور بس ما نفاتح اليوم طرده وسكر الباب وراح بيته قال هذا فالشر وما فتح المحل يقول تشاؤم بدخول هذا الأعور عليه في محله واحيانا تطير الإنسان بسماع وهذا ذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رضي الله عنه تابعي أنه سافر مع رجل فمر غراب فنعق غراب نعق سمع صوت غراب فقال هذا الرجل خير فالتفت أي طاووس غراب نعق أي خير أو شر في هذا ومنين غراب نعق كيف يعني دخل غراب نعق بالخير والشر قال غراب نعق أي خير في أو شر في هذا والله لا أسافر معك مش عنا يعني القصد ان هذا كله من التطير أنا أذكر اني سافر ما سافرت قبل كنت في السيارة فعملت حادث حادث بسيط جدا جدا جدا يعني ما في شيء يعني هو واقف وأنا واقف وراه حرك حركت رد وقف فدال بسيط ما ما سيارتك شيء بسيط جدا فنزل ليش لها ما صار الخير يا اخي سيارتك ما فيها شيء سيارتي ما فيها شيء وكذا يعني قلت جاي بس ليش دعت قلت لما, ما... لما انتبه وانت فاجئتني وقفت قال بس أنا ما راح اسافر اليوم قلت له نعم قال ما راح أسافر اليوم هذا أول خلاص ما راح أسافر اليوم لحظة لحظة مو تصريح سياحة تصريح عقيدة خليش في عقيدة كنت أحبه في سيارتك ليش من أنت <تصفيق> قال هذا أولها الحين الله يستربلي قال لا تطير لا تشعب بدأت ف... تكلم <تصفيق> <تصفيق> في موضوع العقيدة فهذا التطير محرم هذا التطير محرم لا يجوز نعم والأصل أن الطيارة لا ترد الإنسان عن عملية عكس الفعل الفعل يدعوك يعمل تطير التطير يدعوك إلى الامتناع التطير. كان وأصل التطير عند العرب كان إذا أراد أحد من يسافر يأخذ طيرا ويطيره لا. إذا راح يمين قال يلا سوف نسافر أمور طيبة إذا راح يسار قال لا نحن مسافرين ما أم الطير ما يدري عنك يعني الطير الله اعلم ليش راح يمين ولا راح شمال اختياري هو الطير لكن عندهم هكذا هذا التطير هذا هو اصل التطير انهم يرمون الطير في السماء ثم ينظرون الى اين يتجه فيفعلون او يتركون هذا من الجهل وهذا من الجهل وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم بارك علينا اذا كان في احد الاسئله سمع ما في بس <تصفيق> ايه الكافر الشرقي فيه <تصفيق> الكافر الشرقي يكفيه <تصفيق> لا ما, ما يرقيك الكافر نعم إيه؟, ايه طبعا ايه طبعا الافضل ان ترقي نفسك هنا <تصفيق> المؤمن يدعو غير الله وين كان ملائكه وان كان انبياء المهم يدعو غير الله ما يجوز هنا طلب الدعاء ليس من الرقى لا يخالف التوكل طلب الدعاء من الغير لا يخالف التوكل ولكن ذكر شيخ زاهد انه يخالف كمال التوكل هذا راي ابن تيميه رحمه الله تعالى لكن لا يخالف التوكل ابدا طيب الله اعلم صلى الله عليه وسلم